وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ريئ وهو يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك فقال إني عوتبت الليلة في الخيل يقول مالك رحمه الله بعد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ريئ أو رؤية المادة واحدة مبني للمجهول من الرؤية بالبصر. وهو يمسح الخيل بردائه. فسئل في ذلك كيف هذا بردائك تمسح الخيل إبه حفاوه وعنايه وعناية ولا تركها زي صاحبنا هذا. حفاوه وعناية بالخيل فقال جبريل الليلة في الخيل. او ما زال جبريل الليلة يعاتبني في الخيل. مالك رحمه الله يأتي بهذا الاثر لأي شيء. او معنى هذا ما هو? معنى هذا واضح. بان رسول الله عليه وسلم يعنى بالخيل الى الحد الذي يمسحها بردائه الذي يضعه على جسمه. كأنه ساوى بينها وبين نفسه في العناية والحفاوه بها ولذا استكبر ذلك الصحابة فقالوا ما هذا يا الله؟ قال عوتبت فيها الليلة ولماذا يعاتب فيها لأنها هي القوة وهي الحسن وهي الدرع الواقي وهي القوه التي ترهب العدو اذا هي الحياة لماذا لا يعنى بها إذن واشلو إذا قلنا العناية بالخير ضع جانب الخير كل آلية للقتال يجب أن يعنى بها ويجب أن يؤخذ أجود أنواعها ويجب أن يؤخذ الأحدث فالأحدث مما استجد من آليات القتال لأنها هي التي ترهب العدو.